فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم, ما كانوا فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني, وإنني بريء من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 ولو ترَ إذ رُقِفُ علَ النَّارِ فَقَالُوا يَا لِيتَنا فَقَالُوا يَا لِيتَنا لُرَدُّ وَلَا نُكذِبَ بِآياتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ بَلْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرَدُوا لَعَدُوٌّ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 قد نعلم إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به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 ثم يبعثكم فيه لإقضاء جن مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفته رسلنا وهم لا يفرقون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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحمط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بِهَا قوما ليسوا بها بكافرين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 وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِطُ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَن آيَاتِهِ فَكَمْ تَمْنَعُونَ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شفاء إِنَّ الله فَالِقُ الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت مِنَ الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 قد فصلنا يَفْقَهُونَ لقوم يفقهون وهو الذي السَّمَاءِ من السماء ماء فَأَخْرَجْنَا به, فأخرجنا به نباث كل شيء فَأَخْرَجْنَا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان داريه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابك انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وَخَرَقُوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات وَالْأَرْضِ أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 ولتصقاء إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ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 إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَظْلِمُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُم بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وَإِنَّ كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إِنَّ الذين يكسبون الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اونيائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون او من كان ميتا فحييناه وجعلنا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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يهديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أَن يضله يجعل صَدْرَهُ ضيقا حرجا وَمَن يصعد في السماء يَجْعَلْ صَدْرَهُ الله الرجس كَأَنَّمَا الذين فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤمنون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 الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت, أم اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل ان الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت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 قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أَوْ يكون مَسْفُوحًا أَوْ دما مسفوحا أو لحم, خنزير أَوْ لحم خنزير فإنه رجس أَوْ فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غَيْرَ باغ ولا عاد فَإِنَّ ربك غفور رحيم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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بِكُمْ فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ وَلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا, وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم